لقد كان لكم في رسول الله الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وطيب الله ووقاتكم بكل خير مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من حلقاتنا في مصابيح السنة لازلنا نستضل الهدي النبوي الشريف نتعلم منه ونقتدي به عليه الصلاة والسلام في كل شأن من شؤون حياتنا في الحلقة الماضية تحدثنا عن هديه عليه الصلاة والسلام مع الأطفال وطالبنا الحديث واسترسل واردنا ان يعني وطلبنا من فضيله الشيخ كذلك ان يكون لنا حلقه اخرى مع الاطفال او هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع الاطفال ونرحب نرحب باسمكم جميعاً بفضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل الأستاذ المشارك في كلية الشريعة و الإسلامية في جامعة القصير أهلاً سهلاً الله يحييك أهلاً أخوة مشاهدي و مشاهدات جميعاً الله مي. توقفنا في الحلقة الماضية و في نهايتها على قصة الأقرأ ابن حابس رضي الله عنه وعدم تقبيله لأطفاله نعم. لسنوات و قول النبي صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم, لا يرحم. لا يرحم. لا يرحم. لنبدأ ب. الرحمة، رحمة الأطفال رحمة والإشباب الأطفال. عليهم رحمة الأطفال، اللهم صلى الله عليه هذه الرحمة نبدأ بها يعني لتكون منطلقا لتتمة الحديث عن هذا الهدي النبوي ويحتاج حقيقة إلى حلقات تستحق أن تفرض حقيقة بحلقات مستقلة لثرائها وكثرتها هذا الانتقاد من النبي عليه الصلاة والسلام لموقف الأقرع هو رسالة رسالة للآباء الجفات الذين يحرمون أبناءهم من هذا التدفق العاطفي الذي ينبغي أن يكون إذا لم ي... إذا لم يتلقى الابن هذه الشحنات العاطفية من والده من أين يتلقاها تقتماما أنه قد يبحث عنها في مكان آخر شاهدت مرة مقابلة مع أحد الأحداث الذين في أحد الإصلاحيات الاجتماعية فيقول المقابل المدير الدار يقول أنني قلت له قلت للابن هذا م. الذي دخل الإصلاحية في المقابلة قلت يا حبيبي يقول فانفجر الشاب يبكي عمره 18 سنة أو 17 قلت إيش فيك قال لي أول مرة أسمعها في حياتي 17 عاما لم يسمعها في حياته يقول بعد هذه الكلمة يعني وانتهاء الأسئلة والأجوبة المتعلقة بهذه القضايا ما عاد للدار بعدها أبدا يعني كلمة حبيبي فجرت فيه كوامل العواطف يا أبت يا أيها الأب يا يايتها الأم، أسمعوا أبناءكم كلمات الحب قبل أن يسمعوها من غيركم. بعض الفتيات أيضا التي يعني وقعت منهن هنات وزلات في هذا الباب، كذلك يشكين من هذه النقطة. وقد تحدثنا في حلقة سابقة عن ضرورة إشباع العواطف. ما الذي يضر الابن الأب أن يق أن يقول لابنه يا حبيبي، يا ولدي، يا قرة عيني، أنا أحبك. ما الذي يضره؟ ما الذي يضر الأم؟ البنت ايضا لماذا لا تسمع من أبيها لماذا لا تسمع من امها كلمات الحب والحنان لماذا لا تحظى بضمه من ابيها وضمه من امها تشعرها البنت بالذات كائن عاطفي في تظهر فيه العواطف اكثر من ظهورها في الشاب ومع ذلك اقول كلاهما محتاج كلاهما محتاج صدقني حدث لي موقف شخصيا قبل ثلاثة ايام مع والدي حفظه الله وحفظ الله لنا ولكم الوالدين ورزقنا بِرَّهُمْ احياء وَأَمْوَاتَا تأثرت منه كثيرا كانت هناك موجة برد يسيرة مرت وكان علي ثوب صيفي ابيض أبي متعال الله بالصحة والعافية يعني فوق السبعين وأنا جاوزت الأربعين والله يا أبا قال لي كلمة أثرت بكثيرا قال يا وليدي تدف تدف جميل. البس ثياب تدفئك تدفئك تأثرت كثيرا وسبحان الله تذكرت المقولة التي تقول يظل الرجل طفلا حتى تموت أمه أو يموت أبوه حتى يفقد هذه الكلمات يا وليدي انتبه وصار عليك تنبه لنفسك نحن بحاجة مهما كبرنا أن نسمع من والدينا كلمات تشعرنا برابطة الحب رابطة العاطفة هكذا عليه الصلاة والسلام أراد من خلال موقف الأقرى عبد الحابس رضي الله تعالى عنه أن يعني يمسح هذا الجفاف يرطبه بالترطيب العاطفي بحب بتقبيل بضمة بهدية بكل طريقة ممكنة يعني تشبع هذا الجو الأسري بالعواطف فلنفعلها ما دامت مباحة ما دامت محبوبة نستغل المناسبات أو نغتنمها في مناسبات الأعياد ما أجمل أن يهدي الأبناء إلى أبائهم هدايا في مناسبات تزوج الابن او تزوج البنت يحصل هناك ترابط اسري يحصل هناك هدايا وهكذا في نغتنم كل مناسبه ينجح الابناء يكرم الاباء وابنائهم ياتي العيد يكرم الابناء اباءهم وهكذا في تواصل عاطفي جميل رائع يؤثر ايجابا بلا شك على تماسك الاسره وتعاطف اذا يغرس ويزرع هذا الحب في البيوتات لكي تكون باذن الله تعالى المخرجات والثمار يعني عاليه ال لأن لا ننتظر يا أبو سامة الإبداع أو التميز من بيوت جافة، الأرض الجافة لا تنبت، فكذلك البيت الجاف لا تتصور منه إبداع وعطاء إلا أيشاء الله يعني نتكلم على الجو العام لا بد من هذه الإشباعات حتى لا ينتظرها أبناءنا من غيرنا من غيرين, من غيرين. كيف نرطب هذه البيوت أيضا كما يعني يعني أو أو بذرنا فيها الحب وغرسنا نعم. كيف نغرس فيها أمر يعني هو أهم المهمات م. وهو السبب الذي من أجله خلقنا نحن وأطفالنا وناس جميع عبادة الله كيف أو أو أو إلى أي درجة يفترض من الوالدين الوالدين أن يأطروا أبنائهم وأطفالهم تعمل. على عبادة الله مبكر. يعني في الحلقة الماضية سبق التعليق على قضية الحسن ومنعه من ال من من أكل متمرس صدقة. وقلنا إن من حق الأبناء علينا أن نمنعهم مما حرم الله عز وجل. وفي المقابل لا نمارس فقط ممنوع ممنوع ممنوع ممنوع لا نوجد البدائل كما سبق في حلقة الماضية. وكذلك أيضا ندلهم على على يعني على ما ينفعهم ويعينهم في دينهم. نمارس بيان الاحكام بالطريقه التي تناسبهم ونمارس ايضا الوعظ والتذكير بالطريقه التي تناسبهم دعني اذكر لك نماذج من هدي عليه الصلاه والسلام في هذا الباب يعني كان في مجلس فقدم الطعام وكان بجانبه غلام فطاشت يده في الصحفه مباشره وهذا ليس غريبا لكن انظر الى هدي النبوي كيف عالج هذا الخطا يا غلام بدون تعنيف وبدون تقرير وبدون توبيخ ولا تحطيم نفسيات ولا شيء يا غلام لاحظ الأبوة لاحظ الحنوة سمّلها وكل بيامينك وكل مما يليك ثلاثة آداب جمعت بسبب موقف واحد أتذكر قلنا في أول الحلقات إن دعوته حياة وحياة الدعوة لا يترك موقفا إلا ويغتنمه للتنبيه على تصحيح خطأ بناء قيمة إيجابية التنبيه أو الإرشاد إلى معنى راقي شريف هذا نموذج الأطفال بحاجة لم يولد الإنسان عالما والله أخرجكم بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا فيحتاج منا كما نحتاج أن يرى قدوة إيجابية قدوة حسنة في البيت تمتنى عن سماع الحرام تمتنى عن النظر الحرام تحب فعل الخير تقرا القران في البيت واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة تنظر هذه المشاهد نحتاج ايضا الى توجيه وإرشاد ولا نكتفي بمجرد الرؤيه او نكتفي بتعليم المدارس فان بعض الاطفال يحتاج قبل المدرسه ان يوجه هذه التوجيهات كل بيمينك سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك لم يمنعه صغر سنه أن يتلقى هذه التوجيهات أو يقول الرسول يكبر ويتعلم كما يقول بعض م. الأباء لا تقول شيء لا تعقده بهذه الأوامر هذه ليست أوامر هذه آداب هي في الواقع مرآة عاكسة لك أيها الأب عند الناس أينا. هل الأب مارس دوره في التربية ام لم يمارس و تسمع في الكلمات العامية إذا ولد يعني إذا يقول هذا ما تربى أينا. لماذا لم تربى أبوه ميت أمه ميت لا موجودان لكنهم فرطا و في المقابل أيضا نجد النبي نبي السلام يمارس التعامل مع يوصل رسائل أيضا في تعاملي مع الأطفال لنا نحن الذين يحصلنا مثل هذا الموقف يعبر عنه أنا رضي الله عنه كما في الصحيحين يقول لما مر على أطفال أناس شوف تأثر أناس كان خادم الرسول فتأثر بهذا فماذا فما هو الموقف مر أناس على صبيان فسلم عليهم وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر على صبيان سلم عليهم أنا بإمكاني أن يعني يعني أحوز الحق لي وأقول أنا الكبير يفترض أن يسلم علي يسلم الصغير على الكبير لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين أن, أن, أن, أن كثيرا من الناس يعني كأني أشعر أن كثير من الناس يقول أطفال الحق لي لكن هم الآن قد يكونون جالسين فيتعرض حقا هم جالسون وأنا قائم أو مار فعندهم حق يسلم المار على الجالس لكن هناك حق يسلم الصغير على الكبير فيُبادرهم عليه الصلاة والسلام ويسلم عليهم أي رسالة إيجابية يا أبو سامة أتذكروا روح صغار ما الذي يصنعه سلام كبير سن علينا ونحن صغار نكبره نشعر نكبره بالامتن بالامتنان والتقدير والترام له في المقابل كم نشعر بالامتناع من من أولئك الذين كانوا يُوضّحونه على كل صغيرته وكبيرة إذن الأطفال يعني لا نتصور أنهم عديمي المشاعر لا بل يتأثرون ويحفظون في صحة العبارة في القرص الصلب هذا في الذاكرة يحتفظون بالصغار بالكبار بالأسا... بال... سواء بالأساتذة أو بالآباء أو بجيرانهم أو رجال الحارة الذين رضعوا في منازل يحترمونهم أو يهينونهم أعرف أحد الأقارب وفقه الله إذا دخل مجلسا ودخل الأطفال انطلقوا إليه مباشرة أتدري لماذا؟ لماذا؟ يملأ مخباته من الحلو. يا سلام. وهو رجل وجيه في قومه يملؤ مخباته من الحلاو فربما تجاوز الناس وذهبوا اليه لاجل ان يعطيهم حلاوه فقلت له يا عم قد كسبت قلوب الناس بحلاوه وهذا صحيح الطفل ياسره اي شيء كمان او يطرده ويقصيه اي شيء فكم نحن بحاجه نحن الان بحاجه الى هذا الهدي النبوي تعليم في وقته يا غلام الى اخره نحتاج ايضا ان نشعرهم بالاهتمام نشعرهم بان لهم قيمه نسلم عليهم وقد رايت اثر هذا والله على نفسي حينما اسلم على الاطفال وانا اتذكر ان وقف وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقف فأقف واتذكر اناس واتذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم اشعر اني انا لكسبه صراحه واشعر اني اني انا المغتبط بهذا الاقتداء لانني افعله افعله و استشر النبي صلى الله عليه وسلم افعله وانتظر باذن الله تعالى ان يكون اثره في نفوسهم وتنتظر كذلك اجرا من الله سبحانه وتعالى عليه الصلاه والسلام هذا في جانب التعليم آداب جانب الوعظ يحتاج أبنائنا ان نكلمهم ولا نقول صغار ولا يفهمون لا يؤكد لك هذا حديثه عليه الصلاة والسلام مع ابن عباس حينما أردفه على دابته وألقى عليها هذه الكلمة التي سمعتها الدنيا وحفظها التاريخ ونقلتها لنا الرواة يا غلام إني أعلمك كلمات وابن عباس يوم يموت النبي صلى الله عليه وسلم وعمره ثلاثة عشرة سنة في المشهور من كلام أهل العلم يا غلام إني أعلمك كلمات انظر الكلمات الكبيرة هذه التي شرحها بعض العلماء في كتب لكن ألقاها إلى هذا القلب الواعي هذا الغلام المعلم إن يعلمك الكلمات إذا سألت احفظ الله يحفظك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. شوف التربية تأسيس قواعد التوحيد في قلب هذا الغلام اليافع إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف. ما أعظم هذا الوعظ هذا يحتاج أن تشرحه لكن كان ابن عباس متلقيا وهذا يؤكد لنا قضية وهي العناية بالمتميزين من الأولاد هذه نقطة في التعامل النبوي يعني هذه الكلمات قد لا يستوعبها طفل آخر لكنه لا يمنع من إلقاء الوعظ عليه لكن بأسلوب يناسبه بأسلوب يناسبه إذن ما نسمعه أحيانا من بعض الناس الذين قد يقولون لا داعي لأن تشحن الطفل بالوعظ والإرشاد وترقبه أو تنفره هذا مجهف تماما للهدي النبوي بل ننقنه من الوعظ ما يناسب مستواه العقلي والذهني والفكري جميل في مسألة مهمة دكتور عمر ألا وهي الصلاة نعم وهي أهم المهمات في, في, في حياتنا بعض الناس من باب الشفقة والرحمة فيهم. بأبنائه وعدم تكليفهم احيانا خاصة في بدايات اسنانهم لا يحب أن يكلفهم القوم يعني أن يقضهم من من نومهم أن يتوضعوا مثلا في برد أو غيره أحيانا الأطفال عندما يذهبون إلى المسجد إذا كانوا أطفالا أو ذكورا ما هو التوجيه الصحيح والسليم في في مسألة الصلاة؟ الجواب في القرآن خاطب الله نبيه فقال وأمر أهلك بالصلاة واصطبر ولم يقل واصبر <تصفيق> والحكم الله أعلم أن هذا أمر يحتاج إلى الجهاد المجاهدة وقد جربناه كونك تتولى إيقاظ ولد ولدين ثلاثة ليذهبوا إلى المسجد هذه معاناة الإنسان يحتاج أن يجاهد نفسه فضلا عن أن يتولى إيقاظ أكثر من شخص فهذه نقطة تحتاج إلى يعني صبر و اصطبار و عليها لا نسألك رزقا نحن نحن و العاقبة للتقوى قال بعضها للعلم و في هذا أن الحفاظ على الصلاة وايقاظ الاهل لها من اسباب الرزق من أسباب الرزق الامر الثاني ولعل أختم به هنا وهو اننا اذا تاملنا في سير الائمه الكبار المؤثرين كانت تربيتهم قائمه على هذا الطريق كانت ام الامام احمد رحمه الله تعالى توقظه قبل الفجر كان غلاما صغيرا الامام احمد ذكر هذا قال امي رحمها الله كانت توقظني قبل اذان الفجر وتصلحني وتقول له اذهب الى مجلس ابي بكر بن عياش سفيان الثوري يحدث عن اثر امه استمعوا يا الامهات الى هذه النماذج التي ملات الدنيا علما كانوا يوما من الدهر اطفالا كاولادكم قال سفيان الثوري كانت امي تقول لي يا سفيان اذهب فطلب العلم انا اكفيك بمغزلي طفل صغير تحضره الى مجالس العلم هذا هدي راشد يقتفي هذا الأثر في تعليم الخير في تعليم الخير ايا كان إدفعوا الأولاد إلى حرق تحفيظ القرآن وهي بحمد الله تعالى منتشرة في بلادنا ومنتشرة في أقطار العالم الإسلامي في الجملة هذا نوع من التربية نوع من تحقيق قول الله تبارك وتعالى قوة أنفسكم وأهلِكم نارا وكان الأئمة والسلف الرحمان الله تعالى يحرصون على إحضار صغارهم مجالس السماع والإجازة وإن لم يفقهوا معن الإجازة ليكون لهم نسب علمي بهذه الكتب وبهذه المجالس العلمية جميل كان المستنصر صلى الله عليه وسلم يعني حريصا على تلقين الاطفال ما يفيدهم في حياتهم وفي اخرتهم م -م. ومن بينها عندما قال صلوات الله عليه احفظ الله أحفظ. يحفظك نريد نختم في في في حلقتنا هذه بكيف يحفظ الطفل الله ليحفظه خاصه في هذا العصر الذي كثرت فيه نعم اتساع الفضاء ووسائل التقنيه يعني أشكرك الحقيقة على إثارة هذه النقطة لأن قضية المراقبة هذه الشخصية غير واردة غير ممكنة حتى وإن تيسرت لي ولك مع الطفل إلى أن يبلغ بعد البلوغ تكون المسافة أبعد فيما يتعلق بالمراقبة بل قد يكون من غير المناسب أن يشعر الطفل أنك تراقبه مراقبة خاصية إذن أعظم شيء يبث في قلب الطفل والطفلة قلب الأبناء الصغار أن نقول لهم احفظ الله بحفظ جوارحكم يحفظكم الله خاصة عندما تشتد بكم الشدائد قد يأتي ابنك و يسافر للغرب أو الشرق لبعثة من البعثات من أعظم ما توصيه ولو كان كبيرا هذه الوصية التي أوصاها الله تعالى لهؤلاء الأطفال الصغار أقول مع هذا الانفتاح الإعلامي يعني مسارات النظر الآن الجوال يأتي فيه فرصه للنظر الإنترنت وغيرها هنا نحتاج أن نكرس في ونغرس في نفوس أبنائنا هذه المعاني العظيمة حتى وإن قصر الولد فترة من الزمن يكفي أن يوجد في قلبه صوت ها يعني يحرك فيه معنى مم. احفظ الله يحفظك بعد مدة قد يعود إلى الأصل والرشد وهذا هو المبتاع وربما إذا أدركنا فعلا أن هؤلاء الأطفال هم هبه من الله وهم مسؤوليه ونحن محاسبين ونحن يعني يعني امام رعيه فبالتالي لابد ان نراعي هذه الرعيه ونراعي حق الله فيهم سنخرج باذن الله تعالى بنتائج جيدة وسنتبع أحياني. الهدي النبوي في التعامل معهم بإذنه تعالى الله. أشكرك انتهت الحلقة تماما أحياني. سنلتقيك بإن الله تعالى في حلقة قادمة للحديث عن هدي نبوي آخر في موضوع وقضية أخرى إن أشكركم أنتم كذلك مشاهدي الكرام على متابعتكم لهذه الحلقة من حلقات مصابيح السنة التي استضفنا فيها فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن الله المقبل الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم نلتقي على خير باذن الله السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته <تصفيق>